وَالسَّمَاءِ إِذَا ذَهَبَتْ سُخْرًا إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفَرِّقُونَ هُنَاكَ عَنكُمُ الْقُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَا مَنْ كُنْتَ عَلَنَ النَّارِ يَفْتِنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَهُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَحْيُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ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 وَفِي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبطرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض له لحق أَنكُم ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم فَرَغَوْا إِلَى آلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأُجِسَّ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربه إنه هو الحكيم العليم